بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّافَاتِ صَفًّا فَزَاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْتَاتِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ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 وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون نعم وانتم داخلون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا اننكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طغيا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 إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّ لَن نَّتْرُكُوا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 في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيض الذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفين كانهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كُنْتُ لِقَرِينٍ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ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 ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذالك خير نزلا ام شجره الذقوم اننا جعلناها فتنه للظالمين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 انَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوَا بَأْاَهُمْ ظَمَأً فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُرْهَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ إلا عباد الله المخلصين ولقد نادى نوح ثلنعمل مجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين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 ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اِفَكَن آلِهَةً دُونَ الله تُريدون فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةَ فِي الْمَجْهُوم فَقَالَ إِنِّي سَقِيم فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّون قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُو لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ اَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُسْتَضْعَفِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَأَهْدِى ۚ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ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 إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا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 سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبي من الصالحين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 وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُما فَكَانُوهم الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُما الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَاتَّرَكْنَا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 سلام على الياسين ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوط من المرسلين اذن جيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابريم ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وَبِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْأَنَامُ نَائِمُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فساهم فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء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 فَسَتَفْتِهِِمْ أَلَ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِذْكِهِمْ لَاقُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اِصْفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ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 انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ عَاصِبُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّعَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ